غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنزل أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنسى إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا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 وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر